ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منكم وقولوا آمنا بالذي லூன ஓலு ஓஷித நூலு முஸ்லிம وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها نقول وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا قُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَ اللَّهُ كَتَبَ الْمَبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ان الله عليم وقالو لاولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله واني أنا نذير ம நூலம் அக்ிம் அன் அல் நல்கி தவயுலி இன் فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ